منزلة الدهشة والدهشة شيء أقرب بالبهت والمفاجأة لأن الدهشة لا تقول إلا عن أمر محير وفي الدهشة عنصر المباغة والدهشة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين بعد منزلة الوجد وكل ذلك من توابع المحبة وآثارها ومن بعد الدهشة الهيمان ومن بعد الهيمان البرق ومن بعد البرق الفرح والسرور وهكذا وكل ذلك مرتبط بالمحبوب فمثلا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوجد وجود اللذة وإدراكها بالقرب من المحبوب والدهشة هو ما يصيب العبد عند حضوره ومشاهدته للمحبوب أو عند ذكر المحبوب فبالتالي هذه المنازل مرتبطة ببعضها البعض الغيرة والشوق كل ذلك والقلق كل ذلك مرتبط بالمحبة طيب ابن القيم يختلف افتداء مع الهروي الهروي رحمه الله يرى أن الدهشة من منازل ومقامات الإيمان وابن القيم يراه من العوارض يعني شيء عارض لأن الدهشة تكون مباغتة وبعد ذلك تزول فهي ليست من مقامات العبودية ولا من منازل إياك نعبد. وإياك نستعين أما الهروي رحمه الله فيراها من غايات إياك نعبد وإياك نستعين حجة ابن القيم حجة ابن القيم يقول ليس في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السائرين الأول من الصحابة والتابعين والأئمة وأعلام الدين ليس فيهم من تحدث عن الدهشة باعتبارها من المقامات والمنازل وهذا كلام صحيح قال ابن القيم الهروي لما أراد أن يبحث عن آية في القرآن يستدل بها على الدهشة لم يجد إلا قوله جل وعلا في الحديث عن النسوة لما دهشن بيوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعن ايديهن هذه الدهشه النسوة من المبالغة في الحب ونظروا إلى يوسف فبهرهن فقطعت الواحدة يدها وهي لا وهي لا تشعر فلم تحس بالألم بغير مخدر ولا بنج ما في بنج وهذا يدل على أن المخدرات المعنوية والبنج الروحي اشد من البنج الحسي تخيل لان فكرها وروحها وكلياتها هؤلاء كانوا مع يوسف فقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه فقال ابن القيم حتى هذا الاستدلال لا يسلم للهروي بمعنى يعني من سلم له قال فإن كان مقصوده مقصود الهروي ما حصل لهؤلاء النسوة حصل من باب الإجلال والتعظيم ليوسف فليس ذلك الدهشة إنما التعظيم ليست هذه هي منزلة شنو الدهشة وإنما هي منزلة التعظيم طبعا مع الفارق لكنهم يريد أن يصلوا إلى أن المحب قد يحب محبوبه الى درجه انه تصيبه صدمه في روحه فتراه يقول ولا يعي ويتكلم ولا يدرك يعني يكون حصل له نوع من انواع الاندماج كويس يكون شنو مندمج شديد بعدك ما تحس باي حاجه من حوالينه لهذا المعنى قال وان اراد وأن ما ترتب على رؤيته لهن غبن عن أنفسهن يعني بهارهن يوسف فشدهن والحقيقة لم يشد الأنظار إنما شد الأرواح حينوا شديد فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن ومرأة العزيز أرسلت لهن واعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينه طلعت في الوقت المناسب والسكين في يدهم الناس ذلك قطعوا وهم ما حسن وهم ما حسن ويبدو أن يوسف كان في غايه من الجمال فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلة المعراج قال وقد رأيت في الثالثة يوسف وقد أوطي شطر الجمال يا السلام شطر الجمال نص الجمال قال في البشر ربنا دا يوسف والنص الثاني قسموه على الناس فبالتالي قال ان هؤلاء النسوه اذا غبنا عن انفسهن فقدوا السيطره على انفسهن وعن ايديهن حتى قطعناها قال فليست المنزله الدهشه انما الفناء انما شنو الفناء والغريب بنقيم عنده دليل عجيب من القصه دي يقول يا المحبة المحبه لا توجب الفناء المحبة لا توجب شنو جاب مثال من قصه يوسف قال أيهم أشد حبا ليوسف النسوه ام امراه العزيز متفقين ما قطعت يدها ابدا قاليفه قطعت لكن الدم ما قال امراه العزيز اشد حبا ليوسف وكانت مسيطره على نفسها ولم تفنى والنسوى راينه مر فغيبنا عن انفسهن فالمحبة الحقيقية الصادقة لا توجب الفناء طيب قال آه وإن كان مقصوده الدهشة والبهتة التي حصلت للنسوة عند المفاجأة فذلك أمر عارض من عوارض الطريق ليس بمقام للسالكين وَلَا مَنْزِلٌ مطلوب يعني بمعنى كأن القيم وجيه الزول لو ما جاءته دهشة يمشي يكوس الدهشة ولا كيف؟ الزول لو ما لقى المحبة يعني شنو؟ يكوسة المحبة ما ثابتة بالقرآن والسنة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوف ويحبهم ويحبونه عرفت؟ إذ أحب الله عبدا ابتلاه إذ أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلاناً الحديث ثابتة كويس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب حبا اليه مما سواهما لكن المحبه يبحث عنها والرضا والشكر والصبر لكن لا يبحث عن الدهشه لانه لم يؤمر بها شرعا وهذا كلام وجيه طيب قال ابن القيم هذه قاعده في السلوك عوارض الطريق في أثناء السير شيء ومنازل الطريق ومقاماته شيء آخر العوارض التي تعرض للسالك في أثناء الطريق من الدهشة من القلق عرفت هذا شنو؟ شيء ومقامات الطريق شيء شنو؟ شيء آخر قال الهروي في تعريف الدهشة الدهشة بهتة بهتة معنى شنو؟ مباغة بهته يعني جاءه في وجهه بالمناسبة بهت تأخذ العبد مفاجأة ما يغلب على عقله أو صبره أو علمه البغت المفاجئة التي تأتي تغلب عقل أو صبر أو علم السالك. يقول ابن القيم شارحا هذا الكلام يقول الدهشة لا تحصل إلا بشهود ربنا ما قال عن النسوة ساكن قال فلما, فلما رأيناه هل حصلت الدهشة قبل الرؤية ولا بعد الرؤية بل هو سببها ما قاعد يشوف الرجال كتار ليه من دهشوا والأول مرة شنو يروا من يروا يوسف عليه السلام لأول مرة فلذلك أقول شنو حصلت الدهشه بشنو بمشاهدة قال دهشه المؤمن في حبه لله تحصل بنوع مشاهده لكن ابن القيم يقطع جزما بانه ليس لاحد من البشر ان يشاهد الله عيانا فان هذا ممتنع حتى للأنبياء قال ارني شنو انظر اليك قال قال انك لم تراني يعني لا يحصل لأحد حتى نفسه ما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه لكن ابن القيم يقول المشاهدة التي تحدث الدهشة للمؤمن مشاهدة القلب لعظمة الله فإذا وصل القلب إلى مقام يشاهد به النعم ويرى العظمة والجلال لله عز وجل إحسانا وليس عيانا. شنو؟ إحسان وليس شنو؟ كيف إحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ما حترى ولكن كأنك شنو؟ تراه فوصلوا إلى درجة الإحسان بالقلب هذا الإحسان وهذه المشاهدة للعظمة والنعم والآلاء والإجلال والكبرياء والملكوت والجبروت والصفات هذه المعهد. هذا الاطلاع الحقيقي والمشاهدة الحقيقية بالقلب على هذه المعاني غلبت إما على العقل وإما حب غلب الصبر وقلنا الحب إذا غلب الصبر كان شنو أه؟ كان قلقا أو الحال الذي تغلب على علمه وهذا تفصيله كالآتي يقول الهروي وهو على ثلاث درجات اللي هو شنو الدهشه الاولى دهشه المريد عند صوله الحال على علمه والويد على طاقته والكشف على همته طيب يا سلام كلام خطير لكن اخطر منه كلام ابن القيم رحمه الله يقول ابن القيم دهشه المريد وقد تحدثنا عن المريد من ذي قبل وعرفناه قلنا المريد هو المريد هو العابد لله عز وجل المركز على عبادة القلب والعابد المركز على عبادة الجوارح وينبغي أن يكون كل عابد مريدا وكل مريد شنو عابد فالمريد بغير عباده زندقه والعبوديه بالجوارح بغير اراده بالقلب رياء طيب هذا ذكرناه من ذي قبل قلنا المريد والعابد المريد هو الذي يسير إلى الله بقلبه ويركز على عبادات القلب على الإرادات والعابد الذي يركز على العبادات الظاهرة وينبغي في أثناء السير إلى الله أن يكون كل مريد عابد وكل عابد مريد المريد إذا عبد الله بقلبه ولم يأتي بالعبادات الظاهرة على الجوارح كان زنديقا يقول لهم صلي يقول لك أنا مندمج يقول ما كده يقول لك خليلي ما تقطع لي أه؟ اندماجي بزندقة والعابد إذا بيصلي وبيعمل بالجوارح دون أن يكون مريدا بالقلب هذا مرائي طيب قال قال ابن القيم دهشة المريد عند صورة الحال على العلم وقد تحدثنا عن الحال وشنو والعلم والحال الحال ما يحل بالإنساني كثمر من ثمرات الإيمان ولا يستمر طويلا ولذلك سمي حالا لأنه يتحول الحال ما شنو بيتحول فالحال عند المندهش في الدهشه يغلب العلم وابن القيم يعترض يقول شنو ده من أجمل ما قاله ابن القيم في المدارج فركز معي يقول إذا صال الحال على العلم فإن أحدهما فاسد يالحال فاسد يشنه العلم فاسد لا ينبغي أن يصول الحال الطارئ حاجة وردك الحال هنا أن يكون يعني لا ينبغي أن يصول الحال الطارئ أو الحال الإيمانية الطارئة على العلم الأصيل فيلغي الحال العلم قال ابن القيم غاية ما فيه من أصابته دهشة فغلب حاله علمه غايه ما فيه ان يكون معذورا لا مشكورا نعذره لكن ما ديم مثال واحد سمع القران وجاته حاله وحس سمع القرآن وشنو وجاته حاله اتهز الى ان بكى ووقع هذا حال ممكن نعذره نقول الحال لأنه حاجة شنو بغير شنو بغير ارادته لغير نفسه يبكي وكده لكن ليس مشكور لماذا؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان غاية ما عنده في القرآن أن مدامعهم تجري أو يسمع لصدورهم أزيز من البكاء كأزيز, كأزيز المرجل لكن واحد غمر ولا وقع دق الدلج ما فيه. وهم من أثبت الناس إيمانا وأرق الناس قلوبا فلو حصل لواحد واحد حل دشنو حال دشنو؟ حال لكن الصواب شوف كلامنا القيم قال قال العلاقة بين الحال والعلم صولة الحال على شنو اخوانا ده من اجمل ما قيل ركزوا معي في هذا الكلام طيب علاقة الحال والعلم ان يكون العلم يوجب ويقتضي سكونا العلم دايرك تقول شنو شنو داير شنو سكون ويقتضي ويقتضي الحال حركة واضطرابة قال الحال فاسد وينبغي أن نخضع لسكون شنو العلم مثال ضرب ابن القيم على ذلك مثال قال من كان يسمع القرآن سماع القرآن يوجب اضطراب وتراقص وتماير ولا سكون ها سكون عند وارد السماع القراني ينبغي أن يكون هنالك شنو يكون السكون اذا قل القران فاستمعوا له وشنو وانصتوا الحال احيانا يوجب اضطراب كيف بعض الناس يسمع القران فيزعق يكورك. او يصيح او يشق ثيابه قال هذا باطل والاولى ان نكون مع شنو مع السكون شنو مع سكون العلم ابن القيم مشهد ابعد من كذا قال فلو كان هذا في الصلاه لبطلت زول سمع في الصلاة وفي الصلاه قام كوره وقطع جرابته الصلاه كيف ها ما في كلام بعد ما يفوق شويه يعيد ثاني يلبس جلابيه ويستوي يعيد ثاني لان هذا حال فاسد اقتضى العلم سكونا واقتضى الحال ها حركه فكانت حركه الحال الغير موافقة غير الموافقه للعلم فاسده والعكس قد يقتضي العلم حركة واضطرابا ويقتضي الحال سكونا سكون الحال فاسد كيف اخواننا جاب مثال في الصميم قال مثلا زول قاعد يذكر كويس او بيقرا في القرآن لما يقر القران ده بيحس انه في شنو في عالم شنو اخر بيقرا القرآن ما شي كلام الله سبحانه وتعالى يقرا فيه يبدا يعتزل الناس يقول انا كان خالطت الناس يفسد علي هذه الحالة شنو؟ الإيمانية ويأتي عدو إلى ديار المسلمين يقتضي العلم هنا الخروج من الدير ومن المساجد ومن البيوت لملاقات العدو فلو جلس ممسكا مصحفه ساكنا لكان سكونه في هذه الحالة فاسدا وباطلا لا يؤجر عليه لأنه خالف مقتضى العلم ومقتضى العلم الحركة هذه حركة بعلم طيب فقال شنو خلاصة قال كلام ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أوجب العلم سكونا والحال حركة فالحركة شنو فاسدة والمثال سماع القرآن والذكر كويس والصلاة اي حركه فيها فاسده في غير مصلحه الصلاه والعلم واذا اوجب العلم حركه والحال سكونا سكون الحال باطل وضرب مثال اخر الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ارشاد الضال وتعليم الجاهل واغاثه الملهوف وكفاله اليتيم ونصره المظلوم وإعانة المسكين والمحتاج وصلاة الجنائز في أجور ولا ما في أجور والأمر بالمعروف والنهي والآهي عن المنكر مر علينا ما ادري في منزلة الغيرة أن داود عليه السلام لما خرج إلى الفلات خرج داود عليه السلام إلى شنو إلى الفلات فقد الله عز وجل ما الذي أخرجك لعل في منزلة الشوق قال خرجت أستأنس بك فقد ضقت بالخلق قال له ارجع يا داود فلو اتيتني بعبد آبق واحد اثبتك عندي في اللوح المحفوظ جهب ذا ولئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم وديبت عمله وانت قاعد في محل واحد ولا شنو كتحرك طلب المعاشي حركة وفق مقتضى العلم ويؤجر شنو ويؤجر ويثاب عليها صاحبها يا سلام قلنا الدرجه الاولى دهشه المريد عند صوله الحال على شنو على علم واضحه واضحه وما واضحه طيب والوجد على الطاقه صوله الوجد على طاقه المريد يا سلام طيب هذا اقرب الى القلق كيف يقول ابن القيم اذا وجد المحب وجد المحب حلاوه المحبه غلب صبره غلب هذا شنو صبره وكنا عدم صبر المحب على المحبوب شنو قلق ده هو القلق ذاته لكن ابن القيم جاب معنى لطيف لطيف لطيف جدا قال رحمه الله فاذا حصل غلبة الوجد على الطاقه ما قدر يتحمل استصرخ واستغاث بمحبوبه يريد النصر شوف نقيم قال واستغاثته واستصراخه بمحبوبه عين النصر وإن لم يأتي النصر الكلام ده كلام خطير والله يا الكلام ده كلام متين قال لمن المحبة زيد بيجي اشتياق شديد لمنو للمحبوب يقوم يستصرخ يقول لو أدركني أغيثني انصرني قال استصراخ المحب لمحبوبه واستغاثته به طلبا للنصر هي عين النصر وإن لم يأتي النصر حس الآن لو الواحد قام سأل الله يا الله عليك بإسرائيل يا الله عليك بأمريكا يا الله عجزنا يا الله ضعفنا يا الله فتنا اللهم عليك بامريكا استغثنا بمن؟ بالله نريد اشنو؟ النصر تأخر النصر ولم يأتي كوننا استغثنا بمحبوبنا نصر وإن لم يأتي النصر كيف نصر؟ نصر لأننا أدركنا عظمة الله وحققنا عبودية من العبوديات كتبت في موازين حسناتنا ولم تضع عند الله سدى وقد يأتي النصر في الميعاد الذي يريده هو سبحانه وتعالى وليس في الميعاد الذي يريده الخلق. كان كلام جميل خلاص. بمعنى استغاثتك بمحبوبك رب العزة والجلال عظمته تقتضي أن استغاثتك به لا تضيع سدا أبدا إما أن يتحقق ما تريد وإما أن تكتب عابدا عند الله عز وجل. واستغاثتك به وسماعه لك نوع شرف. ونوع عزة لك وإن لم يستجب لك فقد يدخر لك الدعوة حسنات يوم القيامة فتجدها شنو حسنات طيب قلنا دهشه المريد عند صولة الحال على علمه والوجد على طاقته ظاهره والكشف على همته ابن القيم يقول الكشف والهمة لا لا تستويان فإما الكشف وإما شنو الهمة اذا كانت الهمه نشاط فالكشف يوجب الفتور كيف الزول بيكون عنده همة لحاجه بعد ما يصل الشده بيحصل شنو يوقف ما خلاص زول قام الصباح بدري ستف الشنطه كويس قفل طلع شارع الزلط وقف امجاد وقف سرعه قال الميناء البري كويس وحاجز وركب البص وهو قاعد صاحي لحد ما يصل المشوار كان وصل بخط الشنطة يطلع المسواك يخش الحمام يتسوق يغير وعثاء السفر يجنب الكشف يوجب الخمود والخمول والهمة توجب النشاط والطلب قال كشف يصول على همته لكن ابن القيم يعترض يقول شنو يقول الهمة تستدعي صدق الطلب ودوامه والكشف نوع شهود مظنة فسخ للهمه ويبطل أحكامها يا السلام لكن ابن القيم قام رده قال وأي كشف في الدنيا في كشف في الدنيا في زول اتكشفت له يعني حاجات في الدنيا يقول أنا في زول حصل له كشف في الدنيا شاف يعني حاجات طيب صلى الله عليه وسلم حصل له كشف رأى الجنة ورأى شنو النار ورأى الأنبياء فعاد أكثر نشاطا أم أكثر خمود أكثر نشاطا وكان فائدة الكشف التثبيت والطمأنينة وليس شنو وليس الإخماد لجزوة الهمة في الدنيا ما في الكشف الكشف الذي يمكن أن يتحقق للمؤمنين كشف قلبي لعظمة الله لنعم الله الذي تحدثنا عنه في في أول الدهشة الصولة الحال على شنو على العلم وقلنا في تعريف الدهشة وأن الدهشة شهود لكنها شهود شنو شهود إحسان وليست شهود شنو عيان وصل إلى درجة الإحسان بكثرة التعبد وصار قلبه قريب من الله يشهد عظمة الله حتى صار كأنه شنو يراه لكنه لم يره فإن الله قال عن نفسه جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار جل وعلا يا السلام طيب فقلنا شنو الكشف كشف شنو قلبي عن النعم والعظمة حتى هذه ابن القيم قال لا توجب فتور الهمه قام ابن القيم ذكر قاعده مهمه قاعده جميله جدا يقول ابن القيم فان السالك في همة ما دامت روحه في جسده فاذا فارقت روحه جسده انقطعت همته وانحسرت لكن طالما الروح جوه الجسد المؤمن ماله في همة لا يستطيع احد يقول انا وصلت واكتشفت اكتشفت اي حاجه وخلاص أنا بعد شنو أنا خلاص تاني ما بشتغل ولا بعمل تشتغل وتعمل لحد ما تفارق الروح شنو الجسد طيب الدرجة الثانية دهشة السالك عند صولة الجمع على رسمه والسبق على وقته والمشاهدة على روحه واحدة واحدة دهشة السالك الصولة الأولى صولة الحال على العلم والوجد على الطاقة والكشف على الهمة الدرجة الثانية دهشة السالك والسالك أعلى من منه من المريد المريد في بدايات السيري ولكن السالك قطع مسافة لذلك سمي شنو سالكا الزل في الشارع يقول الطريق دا سالك سالك يعني شنو ما شفو ناس قبالك سلك في الخريف يقول لك الشارع مالو سلك يكون واقف في الخريف بعد ذلك بيجوا الناس يمشي يمشي يمشوا يمشو لحد ما يسلك كويس وقال تعالى في الحجر كذلك سلكناه في قلوب المجرمين صار في قلوب المجرمين إدمان الباطل صار إدمان عندهم سالك الشي سالك يعني فس فهي صولة شنو صولة من المدارج اسمها مدارج شنو مدارج السالكين السالكين الناس الموجود في الدرب الدرب يأتوا درب الله عز وجل ودرب الحق الذي يوصل إلى الحق درب الحق وطريق الحق الذي يوصل إلى الحق يا سلام كده ابن القيم يقول كن واحدا في واحد لواحد كن واحدا متفرد في واحد طريق واحد بتاع الله ولواحد لالله لأ بس تكون اغفتها كن واحدا في واحد لواحد ده شعاط المؤمنين ده برضو من قواعد شنو من قواعد السير والسلوك إذا الله عز وجل طيب السلوك لا يكون سلوكا إلا بالمداومة بالمناسبة السلوك لا يكون سلوكا إلا بشنو كل سلوكيات السلوك طيب قال دهشة السالك عند صولة الجمع الجمع عنده صولة الوجد عنده شنو صولة والحال عنده شنو صولة والجمع ما الجمع الجمع عند القوم ما أسقط الإشارة وباين الكائنات وأسقط التفرقة وأسقط التفرقة التفرقة عنده شنو التشتيب الجمع إنك يكون قلبك وفكرك وارادتك كلها معمنه مع الله يعز... مع الله دي اسمه شنو ها؟ اسمه شنو الجمع سمي جمعا لأنه جمع همته على واحد والتفرقه إنك تكون مع ربنا لكن في حاجة ثانية شفع وأولاده بروشه والدكان والناس حاجات زي دي عرفتها وأصحابك وكده هذا مش نو؟ اسمه التفريقه. الجمع عندهم لا يكون الا بالاوراد والاذكار. في ناس إخواننا في من الاشياء الغريبه جدا المشاعه يقول لك الزول يقول لك ما تذكر الله كثير. واوعك تقرا القران كثير. والله والناس فلان قرى القران كثير يامن سطر يقول لك يامن فطى شنو؟ فطل سطر او بيقولوا شو فكت منه او صامولة كده يقولوا كده في صامولة يقول لك كويس اي يقول لك يا منا يا اخواننا ما في قران بجنن سو كلام ده كويس ما في قران شنو بجنن وما في ذكر لله شنو بجنن بجنن حاجات ثانيه البدع والخرافات في زهر بالقران الله بجن ما في اصول بجنن بالقران والسنه يا خي ده لو كان بجنن ما كان جننا الصحابه ما كان جننا القراء يا أخي ائمه القراءات ابن عامر الشامي وابن كثير المكي وورش المصري وحفص الكوفي كويس والمدني منه من القراء كويس والكساء والدوري أئمة كانوا يحفظوا القرآن بكل القراءات ويرددونه دوما تزوفون جنة ما في قرآن بجن تذكر لله عز وجل تسكو به النفوس وتدخل به القلوب وترتفع به الدرجات وتزاد به الحسنات طيب فقال شنو هنا قال الجمع الجمع تعريف المختصر دهشة السالك عند صورة الجمع الجمع إقبال القلب بكليته على الله إذا أقبل القلب بكليته على الله صال شنو صال, صال يعني شيخنا صال يصول يعني يتحكم ويجول صال هذا الجمع على الرسم والرسم هو صورة العبد الظاهرة والباقنة ومعنى هذا الكلام شهود الجمع يستولي على العبد حتى يغيب عن العبد صورته مش معناه ما بيهتم بجسمه وما بيستحم وما بتنظف ويلبس النظيف لكنه لا يركز على ظاهره إنما يركز على شنو؟ على إصلاح شنو؟ على إصلاح قلبه، وإصلاح الظاهر مطلوب. الرجل يحب أن يكون نعله حسن، وثوبه حسن. قال إن الله جميل يحب الجمال. ولما خرج جبريل عليه السلام على الناس خرج عليهم، وشكله شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر. الهيئة دي راي فشنو؟ حسنا مش كذا؟ ما جمو بشتى. الهيئة جبريل ينبغي أن تكون من أفضل شنو؟ الهيئات ومن أحسن الصور. لأن هذا اختيار الله للروح القدس. اللي هو من روح القدس منو؟ جبريل عليه السلام. طيب. قال والسبق على وقته. السبق على شنو على وقته وده معناه شنو باختصار هذا شرحي ملاحظة القدر في أثناء السير إلى الله كل يوم ملاحظة شنو آه؟ القدر الوقت الشن حاضر والسبق المكتوب في الأزل السالك تأتيه دحشة تجعل السبق يصول على الوقت السبق على جنوب الأذن القدر المكتوب يصل على شنو الوقت يعني لو حصلت له حاجة الآن ما افكر في هي بفكر في شنو في انها مكتوبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير وتأثير ذلك لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا حصلت على المصيبة, المصيبة دي في الوقت الآن تقوم بجيو صولة يرجع المصيبه للسبق فاذا علم انها مكتوبه هان عليه كل شيء حتى لا يدخل فيه لو انا ما كان اعمل كده انا ما كان اعمل كده ما حتى ما كان تعمل لانها البقت شنو بقت وعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطئك لم يكن ليصيبك وكذلك رفعت الاقلام وجفت الصحف فهو السالك ليس ابن وقته لغلبة وصولات السبق والأزل على شنو؟ على وقته وفائدة هذا أن لا يعطل الأسباب أن يرجع كل شيء إلى الله عز وجل حتى هدايته واستقامته لا يرجعها إلى الوقت ولكن يرجعها إلى شنو؟ إلى السبق والأزل قال صولة الجمع على رسمه وصوله السبق على على وقتي طيب وصوله المشاهده على روحه ده شويه كلام خطير المشاهده على روحي شنو المشاهده المعنيه اخواننا هي مشاهده شنو القلب مشاهده الاحسان لا مشاهده شنو العيان نكرر ان هذا في الدنيا ممتنع ومتعذر وفي الآخرة إنما هو من نعم ومتع المؤمنين في الجنة اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا مشاهدة القلب للإحسان توجب صول على الروح فتغيب الروح ويصبح بكلياته مع الله مسخر في طاعة الله بمعنى استدل ابن القيم على صوله المشاهده على الروح بقوله تعالى في الحديث القدس كنت سمعه الذي يسمع به أو فبي يسمع وبي يبصر بمعنى بقى مع ربنا وصل إلى دريه كأنه يرى شنو كأنه يرى كأنه, كأنه يرى الله يشاهد عظمة الله بقلبه فصارت عظمة الله عنده بمنزلة العيان وإقلال الله ونعم الله فوصل إلى درجة أنه بعد ذلك لا يسمع إلا شنو إلا ما يرضي شنو إلا ما يرضي الله ولو قرر أن يسمع ما يغضب الله لجاءه صارف من الصوارف فشغله ولو كان مرض من الله دهمه في نوع ما ابتع حفلات يوم اللي يحدد امشي حفلة تجيه ميلاريا وحمى يدخلوا تحت البطانية الميلاريا ذي ليصالحوا لأنه عمل شنو صرفته من شنو صرفت من المعصية من الحفلة والهجج طيب الدرجة الثالثة دهشة المحب والمحب أعلى من شنو؟ من السالك لا يزال السالك سالكا حتى يكون محبا قال دهشة المحب عند صولة الاتصال على لطف العطية وصولة نور القرب على نور العطف وصوله شوق العيان على شوق الخبري وده كلام بسيط بسيط شديد طيب اسمع معي صوله المحب عند صوله الاتصال الاتصال ابن القيم يقسمه اخواننا في منزله اسمه شنو الاتصال احنا جايين عليها منزله اسمها شنو منزلة الاتصال كويس الحاصل شنو الاتصال اللي ابن القيم على حسب كلام الهروي قال بعضه حق وبعضه باطل سوف نعرفه في منزلتي الاتصال في اتصال الاعتصام اتصال شنو الاعتصام واتصال الشهود والاتصال الوجود هنا الاتصال ده بالله المحب يتصل بالله يكون على درجة وصلة دائمة شنو بالله وينبغي ان تعلم ان اتصال المحب بالله ليس بالدعاء فقط حتى بالانفاس حتى بيشنو بالأنفاس دي بعيدة شوية حتى بيشنو بالأنفاس لما نجي نوم ينوم طاهر وأنفاسه مع شنو مع الملأ الأعلى دائما عشان كده في نوع كان هضرب بهضرب في الدين لما الملالة تطلع عليه في راسه ولا هضرب يقول لك أقيم وقاتل الله المفسدين في الأرض وأعز الله انا أحرق زي ده وأعز الله شريعته وأقام الصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة المفسدين وإقامة الحدود. لما صيحة كلامنا قال أص ما قلت كلام زيد. غمران يعمل خبر الجمعة وخطبة مفيدة والله ما كلام ما لتق. يعني الكلام ده كان عملته في الشريط وسمعته الناس يختنعوا طوته. كلام مركز بآيات بأحاديث. الاتصال ما الدعاء بس الناس بيفهموا فهم الاتصال تقول لي اتصل بالله ارفع ايدينك لله لا هذا جزء من الاتصال ومن الاتصال اتصال الروح الدائم بالله والتفكير الدائم في الله واتصال القلب وشهود القلب الدائم لنعم وعظمه الله طيب هنا هذا الاتصال عنده صوله وده كلام غريب صوله الاتصال على لطف العطية لله على العباد عطايا ربنا بيدي العباد شنو؟ عطايا هذه العطايا بعضها يأتي بلطف واللطف هو الاتيان أو الاعطاء الخفي يعطي الله عبده عطاء خفيا وأعظم العطاء الخفي واردات الهداية والتوفيق التوفيق من من الله في ناس بتوفق في ناس شنو؟ ما بتوفقوا الشيء من منو من ربنا ربنا قذف في قلبك القى في قلبك ساقك إلى التوفيق وفقك وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فبالتالي قال شنو لكن قال قوة الاتصال مع الله تجعل العبد يصول هذا الاتصال على النعم الخفية فلا يلتفت إليها العبد وهذا تقصير ولا ما تقصير تقصير بل ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا غير صحيح شوف لكن ده الظاهر ده في منزله الهيمان في منزله الهيمان ابن القيم يرى ان الانسان يحمد ويشكر ويحب يعني لطف العطايا من الله توجب الحب والشكر والحمد والثناء مش النكران هذا نوع النكران طيب فقال كانه يقول تواترت انواع العطايا على العبد من كثرتها ادهشته فاوجبت كثره العطايا نوع دهشه تمنع العبد من مطالعه النعم طيب البعده صوله نور القرب على نور العطف وهذا مثل الأول يعني قربه من الله انساه أن ينظر إلى نعم الله وان يطالعها فصال القرب على شنو على العطف والنعم والاولى ان يكون قريب مثبتا لشنو مثبتا لشنو للنعم بشكرها الثالثة صولة شوق العيان على شوق الخبر ابن القيم قال يا إخواننا للمرة الألف ما في عيان في الدنيا ما في شنو؟ عيان قال وينبغي أن نسميه بالمصطلحات الشرعية والمصطلحة الشرعي شنو؟ العيان ولا الإحسان؟ الإحسان قال ابن القيم هنا جاب قاعدة لطيفة جدا جدا جدا قال قبل أن نجيب القاعدة نجيب معنى الكلام بتاعه معنا هذا الكلام؟ يقول بداية الإيمان كان بشوق الخبر بسمع أخبار أمالو اصدق التصديق ده اسمه شنو؟ الإيمان يخوانا الإيمان تعريفه في اللغة مطلق التصديق قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لكن التصديق بالاخبار والغيبيات تصديقا جازما يسمى الإيمان اصطلاحا الإيمان بالله وبملائكته بأركان تصدق بهذه الأمور المذكورة وبهذه الأركان تصديق شنو؟ جازما وان لم ترى ذلك بعينك هذا اسمه شنو؟ إيمان فكان شوقه في الأول شوق خبر لما وصل إلى درجة المحبة بدأ يعاين الاخبار كأنه يراها بشنو؟ بقلبي حتى الجنة من كثره ما القرآن وصفه هم من إيمان شديد وبيكرر ذكر الجنة الجنة ذي شايف شنو؟ قدام شنو عينه وارد ولا ما وارد دوارد قال انا بن النضر وهل لاحد اني لاجد ريح الجنه دون احد احد ما صقيعه او جبل وشام ريحه الجنه وصل درجه من القرب والاحساس والاستحضار لمعان الجنه والايمان الشديد بها بقلبه مقتنع قناعه شديده كانه الجنه شام ريحه هسه شنو انتقل العبد من شوق الخبر الى شوق العيان بشنو بالقلب وشوق العيان بالقلب قلنا لا يسمى عيانا ولكن يسمى شنو يسمى احسانا هذا صال وقضى على الشوق الاول وثبت عنده الاحسان القاعده التي ذكرها ابن القيم لابد عند الحديث عن المعاني الشرعيه لابد من استعمال الالفاظ الشرعيه لما نتكلم عن معاني شرعيه نستعمل شنو الفاظ شرعيه كويس لأنه حتجم عن ألفاظ كثيرة السكر مثلا السكر السكر يا إنه ما ما عبودية لكن هو قاصد إنه الزول يندمج لحد ما يبقى غائب هذا ما مطلوب السكر ما مطلوب فهذا استعمال حتى ولو كان الفناء هذا مصطلح مهم الأول استعمال الألفاظ استعمال الألفاظ الشرعية ابن القيم قال حصل من عدم استعمال الألفاظ الشرعية كثرة خلط وكثرة تخبيط كيف؟ قال جميع الذين زلت أقدامهم وظلت أفهمهم في هذا الموضع بسبب عدم تصور الحق على ما هو عليه وبعدم التعبير الصحيح عن هذا الحق فإذا ضعف التصور الصحيح وقصر التعبير حصل الضلال اخواننا الصبر ده عنده شنو أول حاجة تصور الصبر شنو والصبر ذا عنده شنو معنى محدد الشكر عنده شنو معنى محدد الذكر الاسلام الإيمان الاحسان دي كلها مصطلحات شنو مصطلحات شرعيه لا عندها معاني شنو محدده اول حاجه تصور المساله بعد ذلك تعبر عنها تعبير صحيح في ناس بتصورها صحيح ولا يستطيع ان يعبر عن ان التعبير الصحيح فيضل ضعف في التصور او قصور في التعبير بهذا الكلام ختم العلامة ابن القيم رحمه الله منزله الدهشه من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزلتنا القادمة منزلة نور البرق بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته